ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبَنِي السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْدِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا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 ولا تجعل مع الله الهًا آخر فتلقى في جهنم ملومًا مدحورًا الله اكبر الله